بسم الله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وفقنا ولي شيخنا والمسلمين قال مولى فرحمه الله تعالى والمبتدئه أي في زمن يمكن وان يكون حيضاً واي التي رات الدم ولم تكن حائض تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوه ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة أي أقل الحيض يوما وليلا ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توضع طيب بدأ المؤلف الآن بالمبتدأة والمقصود بقوله والمبتدأة يعني التي ابتدأ بها الدم وهذه المسألة مهمة لأنه سيحيل ليها مسائل كثيرة فيقول حكم حكم امتدأة فالمتدأة بالدم عند الحنابلة لها تفصيل كما ترون سنأخذ كلام المؤلف أجزاء ثم نفهم وجهة نظر الحنابلة كيف تعمل المتدأة يقول والمتدأة أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت قول في زمن يمكن أن يكون حيضا يعني كأن تكون بنت 9 سنين فأكثر ماذا تصنع يقول تجلس تجلس بمجرد ما ترى الدم ومعنى تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوها بمجرد رؤيته لماذا يجب أن تجلس بمجرد رؤية الدم تعليلهم قوي هم يقولون أن الدم الذي يخرج من المرأة الأصل فيه أنه دم حيظ وكونه استحاذ خلاف الأصل فنحن نعمل بالأصل فنقول هذا الدم تجلس تترك الصلاة والصيام فيه أول ما ترى قوله ولو حمرة مقصود المؤلف أن يبين أن الحنابلة يرون هنا أن الدم الأحمر والأسود واحد أن الدم الأحمر والأسود واحد ثم قال أو صفرة أو كدرة حتى الصفرة والكدرة عندهم أيضا له نفس الحكم فإن المرأة إذا رأت الصفرة والكدرة تجلس المرأة المتدأة إذا رأت الصفرة أو الكدرة تجلس وتعمل كما لو نزل عليها دم وقيل عند الحنابلها أنه بالنسبة للصفرة والكدرة لا تجلس وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد ويلاحظ معنا أن أغرب المسائل التي المذهب فيها على خلاف المنقول عن احمد يكون على خلاف المنقول عن احمد الذي يكون هو ظاهر كلامه وليس منصوصه ومعناه ظاهر يعني انه فهم من كلامه هذا ظاهر كلامه يعني فهم من كلامه بمعنى أنهم لا يخالفون المنصوص لا يخالفون المنصوص وأظن أن المساء التي مرت معنا في كتاب الطهارة كلها خالف الظاهر خالف الظاهر ولم يخالف المنصوص والظاهر هنا مسألة أو, أو مرت مسألتان فقط طيب أقله أي أقل الحيض يوما وليلة الحنابلة يرون أن المبتدأة أول ما يأتيها الدم تجلس يوم وليلة فقط هذا منصوص الإمام أحمد تجلس يوم وليلة فقط يعني بدون صلاة هذا منصوص الإمام أحمد وهو من المفردات وهو من المفردات ولا تجلس أكثر من يوم وليلة وسيأتينا تعليل التعليل هذا الحكم وعن الإمام أحمد أنها تجلس غالبه هذه رواية الثانية وعنه أنها تجلس أكثره وعنه أنها تجلس أكثره لكن رواية المشهورة هو أنها تجلس يوم وليلة التعليل التعليل يقولون أن العبادة واجبة في الذمة بيقين والدم الذي يكون بعد اليوم والليلة مشكوكم فيه هل هو دم حيض أو ليس بدم حيض واليقين لا يزول بالشك واليقين لا يزول بالشك فلا نخرج من عهدة اليقين إلا إذا أمسكت فقط يوم وليلة والباقي لا نخرج من يقين العبادة إلا إذا أدت هذه العبادة طيب نعم أقله أن يقل الحيض يوما ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توطى انقطع دم طيب وال... الآن أخذنا أنها ماذا تصنع الآن إذا جاءها الدم تتوقف يوم وليلة ثم بعد اليوم وليلة تغتسل وتصوم وتصلي لماذا حتى لا تترك العبادة بالشك وهذا وهذا تعليل قوله وتسلي يعني لأن لا تترك العبادة بالشك وقوله ولا توطأ يعني لا يجوز أن توطأ بعد اليوم والليلة وهذا منصوص الإمام أحمد احتياطا وقيل أن الوط مكروه فقط وقيل أن الوط مكروه فقط وهو رواية عن الإمام أحمد فإذا تصور عام حتى لا نرجع للمبتدل لأنه تتكرر معنا إذا جاءها الدم توقفت كم يوم وليلة ثم إذا انتهت اليوم وليلة اغتسلت وصلت وفي الدم هذا الذي يكون بعد اليوم وليلة لا يجوز أن توطى لا يجوز أن توطى طيب أكمل فإن انقطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت إذا انقطع أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كل حيض وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولا تثبت بدون ثلاث تمام فإن انقطع, فإن انقطع يقول دمها لأكثر الحيض فما دون اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضان نحن قلنا بعد يوم الليلة تغتسل ثم ماذا تصنع تصلي وتصوم ثم إذا انقطع لأقله فأقل لأكثره فأقل يعني بمرور أكثره فأقل فإنها تغتسل بعد هذا وتصوم وتصلي ثم تكرر هذا الأمر ثلاث مرات ولا يثبت أنه عادة لها إلا في الشهر الرابع. وإذا ثبت أنه عاد لها في الشهر الرابع فإنها تقضي ما تقدم لأنه تبين أنها كانت تصلي في الحيض واضح وأنا لم يمر عليه قول للإمام أحمد يعني أكثر من أكثر الأقوال التي استغربتها على الإمام أحمد هذا التفصيل هذا منصوص الإمام أحمد يعني ما لم يمر علي أي قول محمد أحمد يعني أستغربه أشد من استغراب هذا القول وجه الاستغراب أنه لو كان هذا التفصيل الدقيق موجود في العهد النبوي بهذه الطريقة لكان إيش؟ نقل نقل نقلا كثيرا لأن هذا تفصيل دقيق تتوقف بعد اليوم والليلة ثم تغتسل ثم إذا كان توقفت بعد أقله أكثره فأقل تغتسل مرة أخرى ثم تقضي الباقي هذا لو كان موجود بهذه الطريقة لكان منقول فالحقيقة هنا لم أستغرب قولاً لإمام أحمد أكثر من استغرابي لهذا القول دليل الحنابلة قالوا الحنابلة عندهم قاعدة العادة لا تثبت بدون الثلاث العادة لا تثبت بدون الثلاث لماذا قالوا لأن وجدنا أن الشارع كل شيء فيه عادة لا يثبته إلا بثلاث واستدلوا على هذا بقضية الخيار يثبت ثلاث أيام وبالنصوص التي فيها مرات في ثلاث مرات في الشرق كل نص فيه ثلاث مرات في الشرق أتوا به هنا وقالوا هذا دليل أنه لا تثبت هذه الأمور إلا بتكررها ثلاثا نتمش الكلام قليلا عن المهتدى قلنا أن قاعدة حنابلة أن كل ما يحتاج إلى عادة يحتاج إلى تكرر ثلاث مرات مثل حديث كما قلت المصراه مثل أن العدة, العدة كامقر ثلاثة فقالوا هكذا طريقة الشارع أنه يحتاج إلى ثلاث مرات وعن الإمام أحمد رواية أنه بمرتين بمرتين تثبت العادة بمرتين لا بثلاث وذكر الشيخ بن قدامة أنه قولا واحدا في المذهب لا تثبت العادة بمره لا تثبت العادة بمره لكن المذهب بثلاث مرات والرواية الثانية بكم بمرتين نعم اطرأ وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما ضافته أو يتكفته فيه يعني في هذه الزيادة تقضي ما فعلته من الواجبات التي تقضى وهذا منصوصا لما محمد لأنه تبين أن ما صلت فيه كان حيضا بعد أن تبتت العادة تبيننا أن ما صلت فيه كان حيضا نعم وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو غيست قبل التكرار لم تقضي لأنه قبل التكرار لم يتبين أنه حيظ وإذا لم يتبين أنه حيظ فإنها لا تقوي نعم. وإن عبر أي زاوز الدم أكثر أي أكثر الحيظ فهي مستحاضة والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعدة فإن كان لا تنميه يقول وإن عبر أي جاوز الدم وأكثره وإن أكثر الحيض فهي مستحاضة إذا جاوز هذا الدم الذي جاء أول مرة أكثر الحيض علمنا الآن أنها مستحاضة لأنه تجاوز أكثر الحيض والدم إذا تجاوز أكثر الحيض عند الحنابلة تعتبر مستحاضة تعتبر مستحاضة لماذا حكموا عليه بأنها مستحاضة كل الدم مستحاضة قالوا لأنه تبين أن هذا الدم لا يصلح أن يكون حيضا هذا الدم لا يصلح أن يكون حيضا والدم إذا لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة وقوله فهي مستحاضة يعني وليس حيضا يعني وليس حيضا والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن المستحاضة المتدأة وسيتحدث لاحقا عن المستحاضة المعتادة أما في فالكلام عن المستحاضة المتداءة يقول فإن كان لها تمييز إلى آخره نعم فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعض أسود ولم يعبر أن يجاوز الأسود وأكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهواء الأسود حيضها وكذا إذا كان بعضه تخيلا أو منتنا وصلها حيضا تجلسه في الشهر الثاني طيب المستحاضة قسما المبتداءhood المبتداء قسم المبتداءhood المبتداء المميزة وهو القسم الثاني غير المميزة بدأ الشيخ بالمستحاضة المبتداءت المميزة فقال فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعض دمها أسود إلى آخره المستحاضةه المبتدئة إذا كان لها تمييز ودمها الذي فيه تمييز يصلح أن يكون حيظا فإنها تعمل بهذا التمييز من الشهر الثاني وهذا معنى قول الشيخ بعض دمها أحمر وبعضها أسود ولم يعبر أن يجاوز الأسود أكثره يعني نعمل بالتمييز بشرط أن يصلح هذا الدم المميز أن يكون حيضا وما معنى أن يصلح أن لا يكون أقل من أقله ولا أكثر من أكثره إذا حصل هذا الشرط عند الحنابلة فإنها تجلسه في الشهر الثاني يعني تعتبر هذا الدم حيض وتجلسه في الشهر الثاني ما معنى أنها تجلسه في الشهر الثاني صرح المؤلف يعني بدون تكرار ولا توالي بدون تكرار ولا توالي كما سيأتينا ودليل هذا الأمر حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة والحيضة تعرف إذا أقبلت بماذا بتمييزها بتمييزها. لأن فاطمة كانت مستحاضة لأن فاطمة كانت مستحاضة فالدم طول الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إذا أقبلت فمعنى إذا أقبلت يعني إيش إذا إذا جاءت صفات الدم المعروفة التي ذكرها الشيخ هنا أن يكون أحمر أو أسود أو ثخين إلى آخره لماذا لم يقول المؤلف هنا إذا كان لها عادة أو تمييز أحسنت لأن الحديث الآن عن المتادئة ليس لها عادة, ليس لها عادة ولذلك مباشرة بدأ بالتمييز طيب إذن هذا القسم الأول إذا كانت مميزة خلاصة القسم الأول إذا كانت مميزة تعمل بالتمييز بشرط أن يكون صالحا بشرط أن يكون صالحا طيب ثم قال والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاذة تصوم فيه وتصلي وإلا طيب beanane لحظا قوله يتكرر المذهب كما قلنا أنه لا يحتاج إلى تكرار هذه المسألة تحتاج إلى تكرار وعدم اشتراط التكرار هو ظاهر كلام الامام احمد عدم اشتراط التكرار هو ظاهر كلام احمد في هذه المسألة لماذا لأن الحنابلة عندهم قاعدة وهو أن التمييز قاعدة عند الحنابلة التمييز لا يحتاج إلى تكرار التمييز لقوته لا يحتاج إلى تكرار ثم قال أو يتوالى لا اشترط أن يتوالى فلو كانت ترى دما أحمر ثم أسود ثم أحمر ثم أسود الأسود يضم بعضه إلى بعض الأسود يضم بعضه إلى بعض فلا نحتاج لا إلى تكرير ولا إلى توالي نعم والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاذا تصوم فيه وتصلي يعني إذا أخرجنا الدم المتميز واعتبرناه حيض فالباقي استحاضة ماذا تصنع به تغتسل بعد الأسود وتصوم وتصلي وتصنع ما يصنع الطاهرات تصنع ما يصنع الطاهرات متى بعد توقف المتميز طيب أنتم عرفتم التمييز يعني نحن لم نقف عند التمييز لأنه واضح ومرارا أحدنا الشيخ هنا يقول أن التمييز يحصل إما باللون أو بالثخونة أو بالرائحة واضح ونص عليه الشيخ هنا فلا يحتاج إلىها إن شاء الله طيب والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاض تصوم فيه وتصلي وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس فتجلس كيف فتجلس أعد؟ غالباً حيض أعد وإن لم يكن دمها وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجرس غالب الحيض ستا وسبعا بتحر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلالي طيب الآن معنى كلام الشيخ هذا أنها إذا لم تكن متميزة إذا لم تكن متميزة فإننا لا نردها إلى عادة غالب النساء إلا في الشهر الإيش؟ ها؟ الرابع كل شيء يشترط فيها المؤلف التكرار معناها أن لا نعتمد ما تكرر إلا في الشهر الرابع فهنا يقول وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة أقل الحيض من كل شهر تجلس أقل الحيض من كل شهر ثم تغتسر وتصلي ولا تنظر للدم وإن كان استحاضة فإذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع عرفنا أنه استحاضة فتجلسه في الشهر الرابع وهكذا ما يحتاج إلى تكرر ماذا تجلس؟ تجلس غالبه ستة أيام أو سبعة أيام متى يبدأ حساب الستة أيام والسبعة أيام؟ أحد أمرين إما أن يكون من بداية مجيء الدم فإن لم تكن عرفت بداية مجيء الدم فمن أول هلال شهري أو من أول, شهر من أول شهر هلالي وهذا معنى قول الشيخ من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلالي الحاصل إذا كانت المستحاضة المفتدأة غير مميزة فماذا تصنع بشكل عام تجلس غالبه ستة أيام أو سبعة أيام لكن متى تبدأ بجلوس ستة أيام وسبعة أيام بعد أن يتكرر ثلاث مرات فتجلس في الشهر الرابع, في الشهر الرابع فمعنى هذا نقول للمرأة التي بدأ معها الدم ولم يتوقف تجلسين يوم وليلة وتقتصرين يوم وليلة وتقتصرين, وتقتصرين في الشهر الرابع تجلس كم ستة أيام أو سبعة أيام إما من اول يوم بدأ معها الدم أو من اول يوم في الشهر الهلالي واضح ولا لا طبعا في صعوبة تطبيق مثل هذا الحقيقة يعني في صعوبة بارغة لكن هذا هو المذهب طيب وأما الدليل أنها غالب الحيل فقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيض في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام نعم. ومستحارة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطولها منه الآن انتهينا من المستحاضة المتدأ أو بدأ إيش بالمستحاضة المعتادة أيوة والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطولها من ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تفتسل بعدها وتصلي وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن, عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر يقول المستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه قوله أي التي تعرف شهرها ووقت حيضها هذا تعريف للمعتادة هذا تعريف يعني كيف نعرف أنها معتادة أو ليست معتادة المعتادة هي التي إيش؟ تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه يقول ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي المستحاضة المعتادة إذا كان لها تنييز وعادة فإنها تقدم العادة هذا ظاهر كلام الإمام أحمد وهو مذهب جمهير الحنابلة وهو المعمول به عند جمهور الأصحاب ودليل حنابلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حبيبه اجلسي أو أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيظتك ولم يستفصل هل كان لها أيش تمييز أو ليس لها تمييز وهذا أمر واضح وصريح وهو أنه المستحاض المعتادة تعمل بالعاده ولو كان لها تمييز ولو كان لها تمييز قال وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح هذا القسم الثاني إذا لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح ما هو التمييز الصالح تقدم معنا التمييز الصالح ما له إحدى ثلاث صفات وأن لا يكون أقل ولا أكثر من أقله وأكثره من أقله وأكثره هذا هو الصالح طيب قوله ولو تنقل أو لم يتكرر لا نشترط التوالي ولا نشترط التكرر لماذا لأن القاعدة عندهم أن التمييز قوي لا يحتاج إلى تكرار فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عددا ووقته فغالب الحير تجلسه من أول كل مدة علم الحير فيها طيب <تصفيق> الآن يقول فإن لم يكن لها تمييز بدأ الشيخ هنا بالكلام عن إيش بدأ الكلام عن المتحيرة وهي التي لا عادة لها ولا تمييز يقول والمتحيره ثلاث اقسام بدا بالقسم الاول يقول فان لم يكن لها تمييز ولا عاده انا اقول انا اقول فان ولا عاده فغالب الحيض تجلسه اول كل مده علم الحيض فيها وضاع موضعه الا فمن اول كل هلالي نحن نقول انه ليس لها تمييز ما الحكم يقول تجلس غالب الحيض لحديث حمنها الذي تقدم معنا متى تبدأ بجلوسه يقول تجلسه أول من أول كل مدة علم الحيض فيها كيف هي ليس عندها عادة هي ليس عندها عادة كيف تجلسه الجواب يقصد المؤلف إذا كانت تقول مثلا أنا في العادة أحيض في القسم الثاني من الشهر لكن لا أدري أي يوم فمتى تبدأ بحساب غالبه اول يوم من القسم الثاني من الشهر واضح الآن أو يقول إذا كان لم تعرف من أول كل شهر هلالي نعم ثم بدأ بالقسم الثاني فقال كالعالمة بموضعه أي موضع حائر الناسية لعدده هذا الحال الثاني هذه عالمة بموضعه ناسية لعدده فحكمها كالسابقة تماما حكمها كالسابقة تماما ثالثة. وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن أي كمبتدأ لا عادة لا ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها كما تقدم طيب هذه الحالة الثالثة هذه عالمها بالعدد ناسية إيش؟ للموضع عالمها بالعدد ناسية للموضع هذه حكمها أنها تجلس هذا العدد التي تعلمه إما من أول وقت جاء فيه الحيض أو من أول شهر هلالي نفس غالبه لكن هنا ما تجلس غالبه وإنما تجلس إيش العدد التي تذكرها تذكره فهذه امرأة تقول أنا عادة يأتيني الحيض لمدة ثمان أيام لكن لا أذكرها ليأتيني في يوم كذا أو في يوم كذا فما الحكم نقول تجلسين هذا الأيام التي تعرفينها الثمانية إما من أول وقت تعرفين أنه كان يأتيك فيه الدم إما منتصف الشهر أو أول شهر وإن كنت لا تعرفين فتجلسينه من أول الشهر الهلالي نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة أو تقدمت مثل أن يكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض ولا تنتبت إلى ما خرج عن عادة قبل تكرره كدم المبتدأ الزائد على قل الحيث فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرد نعم بس هذا إذا تغيرت العادة العادة ذكر المؤلف ثلاثة نواع من التغير ما هي النوع الأول زيادة النوع الثاني تقدم النوع الثالث تأخر الشباقي النقص النقص سيفرده بالكلام الكلام الآن عن هذه الثلاثة فقط عن هذه الثلاثة فقط إذا زادت أو تقدمت أو تأخرت فما الحكم المؤلف بيّن أن حكم هذا الدم الذي زاد أو تأخر أو تقدم حكم الزائد على أقله في المفتدعة واضح؟ كما صنعنا هناك نصنع في هذا الزائد فمثلا إذا كانت تحيض أربعة أيام ثم زادت فارت تحيض ستة أيام كم الزائد زاد يوما هذه الزيادة نعاملها تماما كحكم الزيادة على أقله في المفتدأة تكرر ثلاثة أشهر ثم تجلس هذه الزيادة في شهر الرابع هذا معنى كلام المؤلف ولهذا كل ما قيل هناك يقال هنا يطبقون عليها نفس هذه المسألة ولهذا نقول لكم أن حكم المبتدأة مهم باعتبار أنه سيبني عليها أحكاما كثيرة نأتي للناقص وما نقص عن العادة طهر فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهر آه نعم إذا نقص لا نحتاج إلى تكرار أول ما ينقص تغتسل وتصلي هذا هو الصحيح من المذهب عليه الجماهير ودليلهم دليلنا أن ابن عباش قال إنها إذا طهرت ساعة تغتسر فعلى هذا ابن عباش يرى أنه بمجرد ما تطهر تغتسر ولا نحتاج إلى تكرار ولا إلى أحكام. بمجرد. إذن النقص يختلف عن الزيادة والتقدم والتأخر يختلف عن الزيادة والتقدم والتأخر يقول يقول لأنها طاهرة مفهم كلام مؤلف بأنها طاهرة أنها تعامل بأحكام الطاهرات في كل شيء بما في ذلك الوط بما في ذلك الوط وعن الإمام أحمد رواية أن الوط في هذه الصورة مكروه أن الوط مكروه فقط مكروه في هذه الصورة فليس عنه رواية بالتحريم وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشراً فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم انقطع نعم <تصفيق> إذا كانت العادة عشرة أيام ثم توقفت قبل إكمال العشر ثم عادت في هذه العشرة أيام فالحكم عند المؤلف يقول جلسته فيهما يعني <تصفيق> تجلس في هذا الزائد عفوا تجلس في هذا الدم الذي عادت فيه تجلس في هذا الدم الذي عادت فيه التعليل يقول لانه صادف زمن العاده كما لو لم ينقطع كما لو لم ينقطع ومعنى قول المؤلف جلسته يعني أننا لا نحتاج في هذه المساله الى التكرار لا نحتاج في هذه المساله التكرار بل تجلس فيه مباشره لماذا لما ذكر المؤلف لأنه عاد في زمن يوافق العادة لأنه عاد في زمن يوافق العادة فلا نحتاج إلى تكرار وعن الإمام أحمد رواية ثانية في هذه المسألة أنه يشترط في هذه الصورة التكرار وكل ما قيل فيه يشترط التكرار معنى هذا أنها تحتاج إلى تجلس ثم تصبر تقتسل ثم تجلس الشهر الثاني ثالث لا تعتمد عادة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر ويكون عادة في الشهر الرابع وعنه أنه مشكوك فيه وعنه أنه مشكوك فيه فعن أحمد ثلاث رواية تقدم معنا ما معنى قول حنابلة أنه مشكوك فيه نعم والصفرة والقدرة في زمان العادة حير فتجلسهما لا بعد العادة ولو, ولو تكررتا لقول أم عطية كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر حتىyor هذا خلاصة رأي الحنابل في السفرة والكدرة إن جاءت في زمن العادة فهي عادة وإن جاءت بعد العادة فليست بعادة الدليل على أنها إن جاءت في زمن العادة عادة أن الله تعالى سمى الحيظ أذى والسفرة والكدرة أذى والسفرة والكدرة أذى فيأخذ نفس الحكم الدليل الثاني حديث عائشة الذي جاء فيها أن النساء كنا يبعثنا بالدرجة إلى عائشة رضي الله عنها فتنظر فيها فتقول فيها الصفرة أو الكدرة فتجيب عائشة بقولها لا تعجل حتى تأتي القصة البيضة فالآن عائشة أفتت بأن الصفرة والكدرة من الحيض وأنه يجب على المرأة أهل لا تعجل يعني بالاختسار وإنما تنتظر وتعامل نفسها معاملة الحائض هذا بما يتعلق بزمن العادة ولم أجد روايات عن أحمد في هذه المسألة بعد العادة ليست من الحيظ يقول المؤلف ولو تكررت هذا على الصحيح المنصوص عن الإمام أحمد أن الصفرة والكدرة بعد العادة ليست من الحيظ ولو تكررت ليست من الحيض ولو تكررت فهذا هو المذهب وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد وعنه ان إذا تكررت فهي من العاده وعنه انها اذا تكررت فهي من الحيض فالروايه الثانيه عن امام احمد في الصفره والكدرة بعد العاده انها تعتبر ان تكررت انها إن تكررت. لكن المذهب كما قلت دليل عدم اعتبار الصفره والكدرة بعد العاده حديث أم عطيه كنا لا نعد الصفره والكدرة بعد الطهر شيئا فهذا دليل على انها لا تعتبر شيئا ولو تكررت ولو تكررت ولهذا صار المذهب المعروف انها المعتمد انها لا تعتبر مطلقا ولو تكررت نعم ومرات يوما او قلها واكثر دمن ويوما او قلها أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه قلنا الحيض والنقاء وطهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكرر وقعها فيه <تصفيق> طيب هذه المسألة مسألة التلفيق مسألة تسمى مسألة التلفيق ومسألة التلفيق هي أن ترى دما ثم طهرا ثم دما ثم طهرا الحنابلة يرون أنها إذا رأى الدما ثم طهرا ثم دما ثم طهرا أنها تجمع الأيام التي فيها الحائض وتعتبرها آدة وتعتبرها عادة فلا يؤثر تخلل هذه الأيام للطهر أو لا يؤثر تخلل للطهر لهذه الأيام التي فيها عادة فإذا, كانت فإذا رأت يوما حدما ثم طهر في اليوم التالي ثم حيض ثم طهر ثم حيض كم أيام الحيض ثلاثة, ثلاثة. تصلح أن تكون حيضا تصلح. فليست أقل من أقله ولا أكثر من أكثر فنعتبرها عادة كيف نعتبرها عادة نعتبر أيام الحيض حيض وأيام الطهر طهر واضح هذا ماذا بالحنابلة سموه تلفيق لأن فيه تجميع, فيه تجميع للأيام وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن أيام النقا والحيض كلها حيض ففي المثال الذي ذكرت ستكون أيام الحيض هنا ستة أيام واضح الآن طيب هذا مسألة التلفيق ولهذا يقول من رأت يوما أو, أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقان فالدم حيض حيث يبلغ مجموعه أقل الحيض طيب الآن إذا رأت نص يوم ربع يوم دم ثم رأت ظهر ثم رأت نص يوم دم ثم رأت ظهر فهل نلفق لماذا أحسنت هنا يقول حيث بلغ مجموعه أقل الحيث هنا لم يبلغ مجموعه أقل الحيث لأن ربع ونصف لم يبلغ واحد واضح هنا لا نلفق فإذا نلفق إذا كان المجموع يبلغ على الأقل أقله يبلغ على الأقل أقله يقول الشيخ تصوم وتصلي ويكره وطؤها يكره وطؤها في هذا ال الطهر احتياطا وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يباح ولا حرج فيه وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يباح ولا حرج فيه لكن المذهب أنه يكره نعم ما لم يعبر أن يجاوز مجموهما أكثر أي أكثر الحيض يكون استحاضا نعم وإذا كان استحاضا فتقدم معنا أنها تعمل بالعادة. فإن لم يكن لها عادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز عملت بأحكام المتحيرة عملت بأحكام المتحيرة كما تقدم معنى فهي ثلاث أحكام بالنسبة لمن عبر هذا الدم بالنسبة لها أكثره فإذا رأت أكثر الشهر طهر وحيث طهر وحيث وتجاوز خمسة عشر يوم فحينئذن نعتبرها مستحاضة وتعمل كالتفصيل السابق في العادة والتمييز والتحير.